هي الزلفي, الزلفي بلد حفظ له التاريخ مجدا تليدا حين يكون الحديث عنها فإني لا أشك أبدا بصدق المشاعر في كل من خط لها حرفا أو نبس عنها ببنت شفا اكتسيتي طهرا وارتويت كرما ممن وطأوا ثراك كلمات الشاعر مساعد بن حبيب المرزوبي أداء الله ابن حبيب المرزوقي. تمت العمليات الصوتية باستيديو المعتصم الرقمي هي الزل في ثرى مجدو عبق وردو شدا يشموم ترحب الضيوف وكل من جايا مهاري هي الزل في ثرى دينو كرام هو الولى لحكام البلاد ويشهد القاصي مع الداني لحكام البلاد شد القاصي مع الداني هي الزل في بلاد الجود يوم الوقت في تجود بمدها من كيفها وتكرم العاني تنشد عنها لا في وهم لا شك روس القوم رجال تخدم الإسلام و تشريع رباني تشرف تحت خدمة خادم البيتين دوم الدوم تبرى من فكر ملحد وإرهابي وعلماني على نهج الشريعة دربها ما تخلف المرسوم تصد على الفتان ما تحمي الواشي ولا الجاني هي الزل في ثرى مجدو عبق وردو شدا يشمو ترحب الضيوف كل من جايا مها عاني هي الزل في ثرى دينو والولام والولا يحكى م البلاد ويا شهد القاصي مع الداني يحكى م البلاد ويا شهد القاصي مع الداني ولاها ما يبي صديق مما عطا و مما حرم ولاها يتبته ذكر العرب من عبر الأزمان. تغلى غل فالقلوب البيض علم ما تواصى به رجال الخير من مخت الفلاوطاني حباه الله جمال فأطبيعه معلم مرسوم سبختر تحت خشم طويقي وشجنة وابستاني ما بين طويقي والعرق المسمى والفراش كفوم تذكرني بوصف صطره دهد سليماني عسى الله يضفي أمنا فوق دولة مدرجين الحوم يا للي هيزل في ثرامج ذو عبق وردو شدا يشم ومت الضيوف وكل من جايم من عاري هيزل في ثرادينو كرامه الولامن لحكام البلاد ويا شهد القاصي مع الداني لحكام البلاد ويا شهد القاصي مع الداني